بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيننا رسول الله وبعض المجلس الخمسون من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى ابن راشد العزمي يقرأ عليكم عمر الوساطين يقول الشيخ حفظه الله قصة إسلام علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والترمذي وبسند الحسن عن على, علي بن هاتم رضي الله عنه قال جاءت خير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى كنت في أقصى الأرض مما الروم فاخذوا عمتي وناسا فلما أتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفوا له قالت عمتي يا رسول الله نأ الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمن علي من الله عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وافدك قالت علي بن حاتم قال صلى الله عليه وسلم الذي فر من الله ورسوله قالت فمن علي قالت فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي بن الطالب رضي الله عنه قال سلي حملان فسألته فأمر لها قالت فانطلقت حتى أتيت عديا وقلت له لقد فعلت فعالة ما كان أبوك يفعلها فأتيه أي أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم راغبا أو راهبا فقال اتاه فلان فأصاب منه وغأطاه فلان فأصاب منه قال عدي فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدمت المدينة استشرف لي الناس وقالوا دا عدي بن حاتم دا عدي بن حاتم فلما اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي عدي بن حاتم ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله فهل من إله إلا الله ما أفرك أن يقال الله أكبر فهل من شيء أكبر من الله يعدي ابن حاتم أسلم تسلم ثلاثة قلت إني على دين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلم دينك منك فقلت أنت أعلم ديني مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ألا من الركوسيه وأنت تأكون من قومك قلت بلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يحل لك في دينك قال عدي فلم يعد أن قالها فتى لذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام تقول إنما تبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد العرب أتعرف الحيرة قلت لم أرها وقد سميتم يعاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لي الله هذا الأمر حتى تخرج ضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد ولا يفتحن كنوز كسر بن هرمز فقال عدي كسر ابن هرمز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كسر بن هرمز ولا لنا المال حتى لا يقبله أحد قال عدي بن حاتم رضي الله عنه فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار ولقد كنت في من كنوز كسر بن هرمز والذي نفس بيده لا تكون النثالثة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها حديث ضعيف روى الترمذي في جامعه بسهد ضعيف عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنق صليب من ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعادي يطرحان هذا الوفان وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه قالت المذيوه إذا حديث غريب لن أعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث سؤال عدي رضي الله عن أبيه ثم إن عدي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه حاتم الطائي المعروف بالكرم فقال يا رسول الله إن أبي كان يطعم المساكين ويعتقوا الرقاب فهل لو في ذلك من آجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أباك أراد أمرا فأدركه يعني الذكر وفي رواية فأصابه شيء من فضائل عدي بن حاتم رضي الله عنه روى إمام البخاري في الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتينا عمر بن خطاب رضي الله عنه وذلك في خلافته في وفد فجعل يدعو رجل رجلا يسميهم رجل فقلت أما تعرف لي أمير المؤمنين قال بلى أسلمت إذ كفروا واقبلت إذ أدبروا ووافيت إذ غدروا وعرفت إذ أنكر فقال عدي فلا أبلي وروى الإمام مسلم في صحيح عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لي إن أول صدقة بيضة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه أصحابه صدقة طيء جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا قدوم وفد طيء قادم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد طيئ وذلك في السنة التاسعة الهجرة وكانوا خمسة عشر رجلا فيهم قبيصة ابن الأسود وقعين ابن قليف ورأسهم وسيدهم زيد الخيل بن مهل هيلب من بني لبان وكان شاعر الخطيبا بليغا جوادا فدخلوا المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فاناخوا رواحلهم بفناء المسجد ثم دخلوا فدنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الإسلام فأسلموا وحاسن إسلامهم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد الخيل من أنت؟ قال أن زيد الخيل ابن مهالهل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر لرجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل. فإنه لهم يبلغ كل ما كان فيه. ثم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير. ثم أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم كل رجل منهم بخمس أواقي فضة ثم انصرفوا إليه بالهذهم. خمسة وفد بجيلة وأحمس قادم جرير ابن عبد الله البجلي المدينة رضي الله عنه ومعه من قوم 150 رجلا فلما دل من المدينة عرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفرج من خير ديمن دي على وجه مسحه ملاك فاخذ الناس كل رجل كل رجل فأخذ الناس كل رجل يرجو أن يكون من أهل بيته فإذا هم بجرير رضي الله عنه قد طلع من النبي على رحلته ومعه قومه قال جرير فانطرت راحلتي ثم حللت عيبتي ثم لبست حلتي ثم دخلت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فرمان الناس بالحدق فقلت لجريري يا عبد الله ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ذكرك آنفا باحسن ذكر فأخبرهما قال قال جرير فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اسلمت عليه فبسط رجداءه وقال على هذا يا جرير فقعد والتفت إلى اصحابه فقال إذا أتاكم كريم قوم فاكرموه ثم أسلم جرير هو وقومه وبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاءلة أن لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة ويت الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم قال جرير رضي الله عنه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت وجر التي بسم في وجهي أهمية أحاديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه تكمر أهمية أحاديث جرير رضي الله عنه بأن إسلامه كنا متأخرا فيكون فعله صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره من الصحابة فقد أخرج الشيخاني في صحيحه عن همه من قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل لو تفعل هذا قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال الأعماشق قال إبراهيم وكان أصحابه عبد الله بن سعود رضي الله عنه يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جديد كان بعد نزول المائدة خبر منكر قلت وقع في شرح مشكل أثاري للطحوي قبل جرير رضي الله عنه أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما وقال إبراهيم وأسلم جيرون إلا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين ليلة وهذا الخبر إسنده صحيح لكنه مردود لما في متنه من نكارة قال الطحوي بعد أن ورد هذا الخبر وهذا عندنا حديث منكر قال الحافظ الفاتح أخطره في إسلام جديدا رضي الله عنه وصحيح أنه أسلم في سنة الوفود سنة تسعين وواهم من قال إنه أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له استنصت الناس في حجة الوداع وذلك قبل موته صلى الله عليه وسلم بأكثر من ثمانين يوما ستة وفد الأحمسيين وقاتم قيسuana ابن عزرة الاحمسي في مائتين وخمسين رجلا من أحمس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتم فقالوا نحن أحمس فقالوا نحن أحمد الله وكان قيام ذلك في الجائلية فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم اليوم لله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال أعطي راكم بجيلة وابدأ بالأحمديين ففعل وأخر أجل الإمام أحمد في مسنده في ساند صحيح عن طارق بن شهاب قال قدم وافدوا بجيلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكس البجليين وابدأوا بالأحمسيين قال فتخلف رجل من قيس قال حتى أنظر ما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مرات اللهم صل عليهم أو اللهم بارك فيهم هدم ذي الخلاصة ذو الخلاصة هو بيت فيه صنب باليمن لدوس وخطعم وبجيلة. ومن كان ببلاده من العرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجرير ألا تريحني من ذي الخلصه فقال جرير رضي الله عنه بلى فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء وانطلق في خمسين ومئات فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل قال جرير رضي الله عنه وكنت لا أثبت عن الخيل فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري. وقال اللهم ثبت واجعله هذا ديا قال فما وقعت عن فرس بعد فانطلق جريغ رضي الله عنه ومعه أصحابه حتى أتى ذي الخالصة فحرقها بالنار وكسرها ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من احمد يكن أبا أرطاه حسين بن ربيع ليبشره بهدمها فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها, حتى تركتها كأنها جمل اجرب فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها خمس مرات وما لبث جرير رضي الله عنه أن رجع فدع له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أحمس فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد مشروعية إزالة ما يفتتن به الناس من بناء وغيره سواء كان إنسان أو حيوان أو جمادا. اثنان وفيه استمالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم ثلاثة وفيه الاستمالة بالدعاء أربعة وفيه ثناء والبشرة في الفتوح خمسة وفيه فضل ركوب الخيل في الحرب ستة وفيه قبول خبر الواحد سبعة وفيه المبالغة في نكاة العدو ثمانية وفيه مناقب لجرير رضي الله عنه ولقومه تسعة وفيه بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه وأنه كان يدعو وطرا وقد يتجاوز الثلاث عشرة وفيه تخصيص لعموم قول أناس كان إذا دعا دعا ثلاثة يحمل على الغالب وكأن الزيادة لمعنى اقتضى ذلك وهو ظاهر في احمد لما اعتمدوه من دعض الكفر ونصر الإسلام ولسيما مع القوم الذين هم منهم سبعة وفد خفعم وبعدما هدم جائر عبد الله المجلي رضي الله عنه ذا الخالصة وقتل من قتل من خفعم قادم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد منهم فيهم أنس بن مدرك وحسين بن فقالوا امن بالله ورسوله وما جاء من عند الله وبايعوه ببعثه الاسلام ثم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لنا كتابا نتبع ما فيه فكتب لهم كتابا شهد عليه جرير رضي الله عنه ومن حضر وفات النجاشي رضي الله عنه وفاضله وفي رجب من السنه التاسعه الهجره توفي اصحابه النجاشي رضي الله عنه ملك الحبشه فنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اصحابه وخرج بهم فصلى عليه صلاة الغائب ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على غائب سواه وسبب ذلك أنه متى بين قوم نصارى ولم يكن عنده من يصلي عليه لأن الصحابة كانوا مهاجرين عنده خرجوا من عندهم مهاجرين إلى المدينة عام خيبر كما تقدم ذكر ذلك روى الشيخ في صحيحي مع نبيه رجل صلى الله عليه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم صاحب الحبشة في اليوم الذي بات فيه وقال استغفروا لأخكم واخرج الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه وروى شيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ان النبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصفنا وراءه فكنت في الصف الثاني او الثالث وروى ابو داود في سننه بسرد عن لعائشه رضي الله عنها قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال على قبره نور وقد تكلمنا بشينا عن نجاشي رضي الله عنه عند ذكره كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحمشة فراجع ثمانية وفد عبد القيس عبد القيس قبيلة كبيرة ينتمون إلى ربيعه وكانوا يسكنون البحرين ويدير بعضهم بالنصرانية وكانت لهذه القبيلة وفادتان الوفادة الأولى وكانت ثلاثة خمس من الهجرة أو قبلها وكان عدد الوفد ثلاثة عشر رجلان وفيها سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وعن الأسربة وكان فيهم المنذر بن عائذ وهو أشد عبد القيس روى الشيخان في صحيحي عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم أو الوفد غير خزايا ولا نداما فقالوا يا رسول الله إن أناتك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإن لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن تشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال تدرون ما الإيمان بالله وحده قال الله ورسوله أعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقاموا الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمص ونهاهم عن أربعة عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظوا هن بهن من وراءكم قال الحافظ الفتح ومعنى أنه عن الانتباد في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يسرع فيها الإذكار فربما شرب منها من لا يشعر بذلك وكان هذا التحريم في الشراب من هذه الأسقية صدر الإسلام ثم صار منسوخا بحديث بوريدة الأسلامي رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده ولفظه كنت نهيتكم عن ثلاث وذكر ونهيتكم عن النبيذ في هذه الأسقية فاشربوا ولا تشربوا حراما وفي رواية ولا تشربوا مسكرا حراما أدلة على تقدم إسلام قبيلة عبد القيس واحد في هذا الحديث درينه على تقدم إسلام قبيلة عبد القيس روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجوثة من البحرين ثلاثة ومن أذلة كذلك على تقدم إسلام قبيلة عبد القيس ما روه ابن حبان في صحيحه بسند حصد وصح ابن حبان على أشارج العصري رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في رفقة من عبد القيس وهذه كانت في الوفادة الثانية التي كانت في عام الوفود سنة فلما قدموا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر عبد القيس ما لأرى وجوهكم قد تغيرت قالوا يا نبي الله نحن أرض وخمة الوفادة الثانية وأما الوفادة الثانية فكانت في عام الهود من العام التاسع الهجري قادم على وصول الله صلى الله عليه وسلم أربعون أو رجلا من بني عبد القيس في امرجار الوفادة الأولى وآخرون منهم جارود بن عمر العبدي فقد أخرج ابن حبان في صحيح بسند حسن وصع ابن حبان عن الأشرج العصري رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في رفقة من عبد القيس ليزوره فأقبلوا فلما قدموا رفع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأنهخوا ركابهم فابتدر القوم ولم يلبسوا إلا ثياب سفرهم وأقهم العصري فعاقل ركائب القوم فعقل ركائب أصحابه وبعيره ثم أخرج ثيابهم من عيبته وذلك بعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله قال ما هما قال رسول الله سلو الله سلم الحلم والأنى فقال الأشاج رضي الله عنه شيء جبلت عليه أو شيء أتخلقه قال رسول الله, الله سلم لا بل جبلت عليه قال الحمد لله ثم قال رسول الله سلو الله سلم معشر عبد القيت ما لأرى وجوهكم قد تغيرت قالوا يا نبي الله نحن بأرض وخمة كنا نتخذ من هذه الأنبيذات ما يقطع اللحمان في بطوننا فلما نهيتنا عن الظروف فذلك الذي ترى في وجوهنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الظروف لا تحل ولا تحرم ولكن كل مسكر حرام وليس أن تحبسوا فتسربوا حتى إذا امتلت العروق تناحرتم فوتب الرجل على من عمه فضربه بالسيف فتركه أعرجه وكان الجعوض بن المعل العبدي وضي الله عنه نصرانيا، فقال الرسول اللي صلى الله عليه الصلاة والسلام يا محمد إني كنت على دين وإني تارك دين الذين كف، فضمن لي ديني، بقد الرسول صلى الله عليه الصلاة نعم أنا ضامن لذلك، أين الذي أدعوك إليه خير من الذي كنت عليه، فأسلم. ثم إنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل قبيلة ودعى قبيلة عبد القيس، فقال صلى الله عليه وسلم الله مرفن لعبد القيس إذا أسلم وطاع، أين غير كارهين؟ غير خزائها ولا موتورين إذ بعض قومنا لا يسلمون حتى يخزوا ويؤتروا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أهل المشرق عبد القيس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر وانشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض عبد القيس حتى فتته ركعة سنة ظهر حتى فاتته ركعة سنة الظهر فما صلىها إلا بعد صنة العصر فقد أخرى الشيخان فى صحيحه معCO الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما أي عن الركعتين بعد العصر ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر فسألته عنهما فقال يا بنت أبي اميه سألت عن الركعتين بعد العصر هو أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان وأقام عبد القيس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أيام فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحملان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما عندي ما أحملكم عليه فقال الجارورز يا رسول الله إن بيتنا وبين بلادنا ضوالا من ضوال للناس أفنتبلو عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلك حرقوا النار ثم رجعوا إلى بلادهم وقد أمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوائز 9 وافدوا بان سعد بن بكر بعثت بان سعد بن بكر وهم بطن من هواز ضمام ابن تعلبة رضي الله عنه وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في سنة التنسعة الهجرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه يدعوهم إلى الله تعالى غير أن القوم لم يطمئنه فأرسل ضمام فأرسلوا ضمام ابن تعلبة فجاء ضمام حتى قدم المدينة فأناق بعيره في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكأ بالنظاريني أصحابه فقال الصحابة هذا الرجل أبيض المتكأ فقال ظمام ، ابن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال ظمام إن سألك فمشد عليك في المسألة فلا تجد عليها في نفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل عما بدلك فقال يا محمد أتان رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. فقال الضمام فمن خلق السماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قال فمن خلق الأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قال فمن نصب هذه الجبال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قال أنجذك بالذي خلق السماء وخلق الأرض وأنصب هذه الجبال الله أرسلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال زعم رسولك أن علينا خمس دروات في يومنا وليلاتنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق قال أنشذك بالذي أرسلك آه الله أمرك بهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال زعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق قال أنشذك بالذي أرسلك آه الله أمرك بهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال زعم رسولك أن علينا زكاة في امورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق قال أنشيدك بالذي أرسلك آه الله أمرك بهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع عليه سبيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق قال أنشيدك بالذي أرسلك آه الله أمرك بهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلما فرغ غضبهم من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورأي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر وفي رواة الإمام أحمد في مسنده بسند حسن قال ضمام أرضي الله عنه سأبدي هذه الفرائض وأجتنب ما لا عنه ثم لا أزيد ولا أمقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صادق لا يدخل عنا الجنة وفي رواة الإمام أحمد في مسنده بسند حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة ثم أتى ضمام بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتم فكان أول ما تكلم به أن قال بئس ثلة والعزة قالوا ما يا ضمام اتقي البغص والجثام اتقي الجنون قال ويلكم إنهما والله لا يضران ولا ينفعان إن الله عز وجل قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه وإني أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وإذني قد جئتكم بالعنده بما أمركم به ونهاكم عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلمة فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضيمام ابن ثعلبة وهم الواقدي قال حافظ الفتح جزم الواقدي في مغازيه ومحمد بن حبيب أن قدوم ضيمام كان سنة خمس للهزرة فيكون قبل فرض الحج وهو غلط من أوجه أحدها أن في رواية المسلمين في صحيح أن قدومه كان بعد نزول النهي في القرآن عن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم وآية النهي في المائدة ونزولها متأخر جدا ثانيا أن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى الإسلام إنما كان ابتداؤه بعد الهديبية ومعظمه بعد فتح مكة ثالثها أن في القصة أن قومه أوفدوه وإنما كان معظم الوفود بعد فتح مكة رابعها في حديث ابن عباس الذي أخرج الإمام أحمد في مسنده أن قومه أطاعوه ودخلوا في الإسلام بعد رجوعه إليهم ولم يدخل بان سعد وهو ابن بكر بن هواز في الإسلام إلا بعد وقعة حدين وكانت في شوال سنة ثمان فاصطوابوا أن قدهما ضيمة من كان في سنة دسع وبه جزم ابن بسعق في السيرة وأبو عبيدة وغيرهما هجر الرسول صلى الله عليه وسلم أزواجه وفي السنة التاسعة الهجرة وقبل غزو تبوك هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه وأآل منهن شهرة فاعتزل عنهن فيما شربت الله سبب هذا الهجر أقولها في السبب الذي من أجله هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء ففي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب جحش فيشرب عندها عسلا فتوصيت أنا وحفصت أن أياتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل اني ارد من كاريها مغافير اكلت مغافير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد ان توجد منه ريح كريهه فدخل على اهداهما فقالت له ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن اعود له فنزلت يا ايها النبي لم ما احل الله لك الى قوله تعالى ان تتوب الى الله لا عشره وحفصه واذا سر النبي الى بعض ازواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا سبب آخر وروى الحكم في المستدرك بسند حسن على عائشة رضي الله عنها قالت أهدي لي لحم فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اهدي منه لزينب فأهديت لها فردته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زيديها فزدتها فردته فقال صلى الله عليه وسلم أقسمت عليك إلا زدتيها فزدتها فردت قالت عائشة رضي الله عنها فدخلتني غيره فقلت لقد أهانتك فقال الله صلى الله عليه وسلم أنت وهي أهون على الله من أن يهينني من كل أحد أقسم لا أدخل علي كل شهر قالت عائشة رضي الله عنها فغاب عنا 29 ثم دخل علينا مساء ثلاثين فقلت كنت حرفت أن تدخل شهرا فقال صلى الله عليه وسلم شهر هكذا وشهر كذا وفرق بين كفيه وأمسك في ثالثة الإبهام سبب آخر وروى الحاكم في المستدرك والنسائي في السنة الكبرى بسند صحيح على نسى الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآية قال حفظ الفتح يحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سبب يتزالهن وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسعت صدره وكثرة صفحه وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر مجيبه منهن صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن أحداث القصة وأما أحداث القصة هذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه فقد أخرج الشيخان في صحيحيما وغيرهما وفيما يلي تفصيل الحادثة عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد وهم من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره وإذا نزل فعلى مثل ذلك وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نسائهم فطافق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار فصخبت على امرأتي فرجعتني فأنكرت أن تراجعني قالت ولما تنكر أن يراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع عنه وإن إحدى تهجره اليوم حتى الليل قال عمر فأفزعني ذلك فقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهن ثم جمعت علي الثياب فنزلت فدخلت على حفصة فقلت أي حفصة أتغاضب إحدى كن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل قالت نعم فقلت قد خبت وخسرت أفتأملين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهديك لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك أغضاء منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة رضي الله عنها قال ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقربتي منها فكلمتها فقلت عجبا لك يا ابن الخطاب دخلت في كل شيء حتى تفتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه قال عمر فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد فخرجت من عندها وندمت على كلامي لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكنا قد تحدثنا أن غسنا تنعي الخيلة لتغزونا فنزل صاحب الأنصري يوم نوبته فرجع علينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أثم هو ففزعت فخرجت إليه فقلق الحدث اليوم أمر عظيم قلت ما هو أجاء غسان قال لا بل أعظم من ذلك واهول طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء فقلت خابت حفصة وخسرت وقد كنت أظن هذا يوشك أن يكون فجمعت عليه ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له فاعتزل فيها ودخلت ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت لها ما يبكيك ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلق كون النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ها هو ذا معتزل في المشروبة فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رط يبكي بعضهم فجلست معهم قريلا ثم غالبني ما أجد فجئت التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على أسكفة المشروبة مدلن رجليه على نقيل من خشب وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر فناديت يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له فصمت فانصرفت حتى جلست مع بعض الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجدت فقلت يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل ثم رجع فقال قد ذكرتك له فصمت فرجعت فجلست مع راط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فأجدت فقلت يا رباح استأذي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حقصة والله إلا إن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربهن عنقها ورفعت صوتي فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرتك له فالصمت قال عمر فلما وليت منصرفا أو ما إلي رباح أنرقه قالوا قال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر رمال بجنبه متكئا على وسالة من أدم حشو ليف فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله أطلق نسائك فرفع إلي بصرة فقال لا فقلت الله أكبر ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله لو رأيتني وكنا مع شر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينه اذا قاموا تغريبهم نسائهم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت يا رسول الله لو رايتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك ان كانت جارتك أوضاء منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشه رضي الله عنها فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمه اخرى فلست حين رايته تبسم فرفعت بصري في بيته فوالله ما رايت في بيته شيئا يرد البصر غير اهبه ثلاثه فقلت يا رسول الله أولي الله فليوسع على أمتك فإن فارس وظهما قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال عمر رضي الله عنه فبكيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قلت يا رسول الله إن كثر وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال في شك أنت يا ابن الخطاب إن أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت استغفر لي يا رسول الله قال عمر رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أختم أن لا يدخل عليهن أي على أزواجه شار من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله عز وجل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم على أزواجه وتخيرهن فلما مضت تسعون وعشرون ليلة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت قد أختمت لا تدخل علينا شارا وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة أعدها عدا فقال الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة فكان ذلك شهر 29 ليلة قالت عائشة رضي الله عنها ثم أنزل الله تعالى إلى التخير، فبدأ بأول امرأة من نسائه فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إني ذاكر لك أمرد فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك قالت قد علم أن أبوي لم يكون يمرات بفراقه قالت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جل ثناؤه قال يا ايها النبي قل لأزوارك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وَإِن كُنتُمْ تُرِيدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُلِّ نَعِيمٍ قَالَتْ فَفِي أَيِّ هَذَا أستمر أبا وي فإني أريد الله ورسوله والدار الأخيرة. ثم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء كلهن فقل مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها. فوائد قصة هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. قال الحافظ الفاتح وفي قصة هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه من الفوائد واحد أن شدة الوطأة على النساء مذموم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بثيرة الأنصار في نسائهم وترك ثيرة قومه. وفيه تاديب الرجل منته وقربته بالقول لأجل اصلاحها لزوجها ثلاثة وفيه جواز ضرب الباب ودقه إذا لم يستمع الداخل بغير ذلك أربعة وفيه دخول الاباء على البنات ولو كان بغير أيضا الزوج خمسة وفيه التنقيب عن أحوالهن لا فيما ما يتعلق بالمتزوجات ستة وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على طالب العلم والضبط بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة وفيه أن الطالب العلم يجعل نفسه وقتا يتفرغ فيه لأمر معاشه وحال أهله ثمانية وفيه الصبر على الزوجات والإخضاء عن خطابهن والصفح عما يقع منهن من زلل في حق المرء دون ما يكون من حق الله تعالى تسعة وفيه جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوابا يمنع من يدخل إليه بغير إذنه عشرة وفيه أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام وأفضل في بعض الأحيين لأنه صلى الله عليه وسلم لو أمر غلامه برد عمر رضي الله عنه لم يجوز لعمر العود إلى الاستئذان مرة أخرى بعدها فلما سكت فهم عمر رضي الله عنه من ذلك أنه لم يؤثر رده مطلقا وفيه أن الحاجب إذا علم منع الاذن بسكوت المحجوب لم يأذن الثالث عشر وفيه مشروعية الاستئذان على رسول الله الثالث عشر وفيه مسرعية الاستئذان على الإنسان وإن كان وحده لاحتمال أن يكون على حالة يكره للطلاع عليها الثالث عشر وفيه جواز تكرار الاستئذان لمن لم يؤذن له إذا رجع حصول الإذن وان يتجاوز به ثلاث مرات الخامس عشر وفيه إن المرأة إذا رأى صاحبه مهموما استحب له أن يحدثه بما يزيل همه ويطيب نفسه لقول عمر لا أقول أن شيئا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب أن يكون ذلك بعد استئذان الكبير في ذلك كما فعل عمر رضي الله عنه الثالث عشر وفي تذكير الحال في إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها لا فيما مما له تعلق بذلك لأن عائشة خاشية أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نسي مقدار ما حلف عليه وهو شهر والشهر ثلاثون يوما أو تسعة وعشرون يوما فأعلمها أن الشهر استهلى فإن الذي كان الحلف وقع فيه جاء تسعة وعشرين يوما السابع عشر وفيه سكن الغربة ذات الدرج واتخاذ الخزانة لأثاث البيت والأمتعة السابع عشر وفيه التنهب في مجلس العلم إذا لم تتيسد المنطبة على حضوره لشاغل شرعي من أمن ديني أو دنيوي التاسع عشر وفيه قبول خبر واحد ولو كان الآخذ فاضلا والمأخوذ عنه مفضولا العشرون وفيه رواية الكبير على الصغير الواحد والعشرين وفيه أن الأخبار التي تشع ولو كثر ناقلوها أي لم يكن مرجوها إلى أمر حسي من مشاهدة أو سماع لا تستلزم الصدق فإن جزم الأنصاري في رواية بوقوع التضريق وكذا جزم الناس الذين رأهم عمر رضي الله عنه عند المنبر بذلك محمول على أنهم شع بينهم ذلك من شخص بناء على التوهم الذي توهمه من انتظار النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فظن لكونه لم تجري عادته بذلك أنه طلقهن فأشعى أنه طلقهن فشاع ذلك فتحدث الناس به الثاني وفيه ما كانت صحابة عليهم من محبة للطلع على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم جلت أو قلت واهتمامهم بما يهتم له لإطلاق الأنصارية تزاله نساءه الذي أشعر عنده بأنه طلقهن المقتضي القوع غمه بذلك أعظم من طرق ملك الشام الغساني بجيوشه المدينة لغزو من بها الثالث والعشرين وفيه أن الغضب والحزن يحمر الرجل الوقور على ترك التأني المألوف منه لقبل عمر رضي الله عنه ثم غلبني على ما أجد ثلاث مرات الرابع والعشرين وفيه شدة الفزع والجزع للأمور المهمة الخامس والعشرين وفيه جواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه وما فيه إذا علم أنه لا يكره ذلك وبهذا يجمع بينما وقع عمر رضي الله عنه وبينما ورد من النهي عن فضول النظر الثالث والعشرين وفي كراهه سخط النعمة واحتقار ما أنعم الله به ولو كان قليلا والاستغفار من وقوع ذلك وطلب الاثغفار من أهل الفاضي وإيثار القناعة وعدم الانتفاة إلى ما خص به الغير من أمور الدنيا الفانية السابع العشرين وفيه المعاقبة على أفشاء السر بما يليق بمن أفشاءه هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بيد الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته